اذيك وما تكذبان كل من عليا فان كل من عليا فان ويدقع وجه ربك ذو الجلال والاكرام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 انفرغ لكم ايها الثقلان ابي اي الاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والانف فان استطعتم ان تنقذوا من اقطار السماوات إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترسل عليكم أشواض من نُحَاتٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ فَأَنَّى يُؤْلَى رَبُّهُ مَا تَكذِّبَانِ